وَأَمَّ منَن آممَنَ وَامِلَ صَالِحَم فَدهُ جَذَ أَنِحُصن وَسَنَقُول لَُ مِ أَممرِرنَا يُصرَ وَأَمَّ منَنْ آممَنَ وَامِ لَ صَالِحَم فَلَهُ جَذ أَنحُُصْناَا وَسَنقُول لَهُ